من أدعية الاستسقاء يقول اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريأ مريعة نافعا غير ضار عاجلا غير آجل ويقول اللهم أغسنا اللهم أغسنا اللهم أغثنا ويقول اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت